وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المبحث الأخير في قاعدتي من أدراك هو أنه ما هو المراد بالركعة في قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهل المراد بالركعة مجرد الركوع أو المراد بالركعه الركعه التامه وهنا امور ثلاثه لا بد من الكلام فيها الامر الاول في ظهور عنوان الركعه في الركعه التامه أو في مجرد الركوع عفوا نحن نسينا هذا الوسائل لأموز أحمد شيخنا جيب السادس والسابع والثامن ثلاثة السادس والسابع والثامن ثلاثة أجزاء احسنت إيه هذا هو. وقد استدل على كفايه الركوع في ادراك الركعاء بوجهين الوجه الاول التعبير عن الركوع بالركع قد ورد في عدة نصوص منها ما ورد في باب أربعة عشر من أبواب الركوع حديث واحد واثنين وثلاثة صحيحه زرارة حديث واحد عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا فإن ظاهره أن زيادة ركعة مبطل للصلاة وظاهر المراد بالركعة هنا الركوع وحديث اثنين عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجده فقال عليه السلام لا يعيد الصلاة من سجده ويعيدها من ركعة وهذا عبر عنه في الكلمات لا تعاد الصغير لأنه وارد في في الرقوع معتبرت عبيد بن زرارا حديث ثلاثة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدري أسجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجده فقال لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجده وقال لا يعيد صلاته من سجده ويعيدها من ركع هذا بعض النصوص ونصوص أخرى وردت في صلاة الآيات صلاة الآيات حديث واحد وحديث اثنين باب سبعة من أبواب صلاة الخسوف والكسوف صحيحه الفضلاء حديث واحد عن احدهما عليهما السلام ان صلاه كسوف الشمس والقمر والرجفه والزلزله عشر ركعات واربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها حديث اثنين معتبرت أبي بصير قال سألته عن صلاة الكسوف فقال عشر ركعات وأربع سجدات إلى أن فصل في ذلك زين. ولكن الاستدلال بهذه النصوص محل اشكال واضح حيث ان اغلبها قامت القرينه على ان المراد بالركعه الركوع وهي المقابله مع السجده فان مقتضى قرينه المقابله وضوح ان المراد هو الركوع وما ينفع في محل البحث هو كثرة اطلاق الركعة على الركوع بحيث تكون ظاهرا فيه بلا شنو بلا قرينه وهذا لا يثبت بمجرد هذه المطلقات الوجه الثاني الذي استدل به على ان ادراك الركوع يكفي في ادراك الركعه ما ذكره البعض من ان مقتضى ما ورد في الالتحاق بالامام من ان ادراك الركوع ادراك للركعاء هو أنه يكفي في المقام أيضا إدراك ركوعين نقرأ هذه النصوص الواردة في هذا الباب باب خمسة وأربعين حديث واحد من أبواب صلاة الجماعة باب من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة معتبرت سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام راسه فقد ادرك الركعه فقد أدرك الركعة. والحديث الثاني صحيح الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا ادركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة فيقال إن هذه النصوص حاكمة على تلك النصوص فتلك النصوص تقول من أدرك ركعتان من الصلاة فقد أدرك الوقت أو أدرك الصلاة ولو خلينا وهذه النصوص لقلنا بان ظاهر عنوان الركعه الركعه تام ولكن هذه النصوص الوارده في صلاه الجماعه التي قالت اذا ادرك الركوع فقد ادرك الركعه وسعت من عنوان إدراك الركعة بحيث يشمل ادراك الركوع فهذه النصوص حاكمه على تلك النصوص شو تقول يا سيدنا في هذه هذه ها ما نقدر نتكلم ها لا في حكومه ما نقدر ويلاحظ عليه أن ظاهرا هذه النصوص خصوصا ذيل صحيح الحلبي قال وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة فإن ظاهره أن المراد بقوله إن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة يعني إذا أدرك الركوع أمكنه أمكنه إدراك ركعة لأن الركعة ركعة فهي ليست في مقام تنزيل الركوع منزلة الركعة وإنما تقول لكي تدرك باقي الركعة عليك أن تدرك الركوع فمن ادرك الركوع ادرك بقيه الركعه يعني لم تفته بينما من لم يدرك الركوع فاتته ركعه فلا يستفاد منها تنزيل الركوع منزله الركعه وانما غاية مفادها أن الذي يمكنك من أن تدرك ركعة كاملة هو أن تلتحق بالركوع, بالركوع. نعم لو فرضنا أن شخص ركع مع الإمام وقبل أن يسجد الإمام مات الإمام مثلا أو حدث به حدثون فهل أدرك الجماعة في صلاته مع أنه لم يدرك مع الإمام إلا ركوعا نعم هو بإدراك الإمام راكعا أدرك الجماعة وإن حدث بالإمام حدث بعد ذلك لكنه لم يدرك ركعة تامه إلا بمواصلة بقيه الركعه ففرق بين ادراك الجماعه و... وشنو وادراك الركعه اذا فهذه النصوص لا تصلح للحكومه على ما هو ظاهر من ان المراد بادراك الركعه شنو الركعه التامه زين ما بعد بلا إشكال الرواية ناظرة إليه بلا إشكال الرواية ناظرة إليه إلي. إلي. ولا فقط فاتت كركعة فاتت إذا لم تذكر ركوع إيه يعني لم فاتت كركعة هذه اللي صلى لي ما فاتت ما قبل الركوع أيضاً من ركعة كاملة آه فهذا اغتفار لما قبل وليس اغتفارا لما بعد لما بعد بعداً تمازيكاً تحط تماتيكي ما له معنى تماتيكيان بالنتيجة الإمام الآن الآن الإمام قاعد يصلي صح الإمام قاعد يصلي هل أستطيع أن أدرك هذه الركعة التي يصليها الإمام ولا تقدر تدرك هذه الركعة التامة التي يصليها الإمام إذا التحقت معه ما قاعد يقول أن الركوع ركعة مو في مقام التنزيل ليس مفاد هذه النصوص تنزيل الركوع منزلة الركعة يقول له هذه الركعة التامة اللي قاعد يصليها الامام إذا أردت أن تحصل عليها فالتحق به الركوت وإذا لم تلتحق فاتتك هذه الركعة الركعة اللي يصليها الامام ركعة التامة مو قاعد يقول الركوع ركعة إنما الحكومة تحصل لو قال الركوع ركعة بل الحكومة تحصل أما قاعد يقول إن أردت أن تدرك هذه الركعة مع الإمام فعليك شنو في فرقواتكم ما يفيدنا شيء فيصير حكومة يعني كلش. الامر الثاني لو فرضنا عدم ظهور عنوان الركعة في الركعة التامة لو فرضنا ذلك فهل يوجد دليل من الخارج على أن المراد بالركعة في هذه الروايات الركعة التامه من غير ظهور عنوان الركعة في ذلك وهنا استدل سيدنا الخوئي قدس سره صفحة أربعمائة وتسعة وأربعين وما بعدها من الجزء السابع استدل على ذلك بدليلين الدليل الاول قال ان روايات من ادراك صنفان صنفون عبر بادراك ركعه قال من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاه الا ان هذا الصنف نبوي ضعيف لم يرد بسند معتبر حتى نعول على لفظة أدرك ركعة هل تشمل الركوع فقط أو لابد من ركعة تامه هذا لا نعتبد عليه والصنف الآخر الذي هو العكاز وهو العمدة موثقة عمار وموثقه عمار لم تعبر بادراك ركعه حتى نحن ندور في هذا الفلك وانما قالت فان صلى ركعه فان صلى ركعه ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته ومن الواضح ان تعبير صلى ركعتين غير تعبير ادرك ركعه فان ظاهر قوله صلى ركعه انه فرغ من ركعه تامه فلا يقال لمن ركع انه صلى ركعه صلى ركعه يجي تبعني الركعه الثانيه لا لا سيد باقي عليه فعنوان صلى ركعه انما يصدق مع صلاه ركعه هذا الوجه الأول وهو كلام متين الوجه الثاني قال على فرض أن هذه الروايات وهي روايات من أدرك شنو تام ولو لما ذكره صاحب المدارك حيث قال صاحب المدارك الجزء الثالث من المدارك صفحة ثلاثة وتسعين وهذه الأخبار يعني أخبار من أدرك وإن ضع فسندها إلا أن عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فيتعين العمل بها فإن ظاهر إخبار صاحب المدارف أن القدماء اعتمدوا على العمل بهذه الروايات وهو وهو جنون جابر لضعف سندها واحتمال أنهم اتكأوا على خصوص موثقت عمار مع ورودها في خصوص صلاة الفاجر بعيد جدا لأن ديدنا القدماء على الاقتصار على مثاد النصوص فلو كان معتمدهم خصوص موثقة عمار لم اتفقوا على تعميم القاعدة على غير لغير عفوا لغير صلاة الفجر زين فعلى فرض أنها الرواية التامة ولكن ذكرنا أنها مجملة هل يراد بها ما يشمل الركوع أو يراد بها خصوص ركعة التامة فبناء على القاعدة وهي إذا ورد عام ثم ورد مخصص مجمل مفهوما بين الأقل والأكثر اقتصر في التخصيص على المقدار المتيقن وهو الأقل وينفى تخصيص الأكثر باصاله العموم فإذا قال المولى أكرم كل عالمين ثم قال في دليل لا تكرم الفاسق منهم وتردد الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة أو ما يشمل مرتكب الصغيرة فالقدر المتيقن من المخصص هو خروج مرتكب الكبيرا وأما ما زاد على ذلك فينفى خروجه باصاله العموم وكذلك الأمر في المقام فإن عندنا عمومات تقول إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان ثم أنت في وقت منهما جميعا الى ان تغرب الشمس او الى ان تغيب الشمس ومقتضى عموم مثل هذه الروايه انه ما لم يدرك تمام الصلاه قبله مغيب الشمس فليست شنو اداءان وجاء مقيد لهذا إطلاق وهو قوله من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ولا ندري أن من أدرك يختص بمن أدرك ركعة تامة أو يشمل من أدرك ركوعا فالقدر المتيقن من المقيد لذلك المطلق هو من أدرك ركعة تاما وأما من أدرك ركوعا فقط فهل يخرج عن تلك العمومات أم لا يخرج فينفى تقييده بأصالة الإطلاق خلش ممتاز هذا هم كلام صحيح جي. نجي إلى الأمر الثالث وهو المهم ثمرة ثمرة الثمرة من هذا البحر ان ادراك ركعه بادراك ركوع او بادراك ركعه تامه كما تظهر في محل كلامنا وهو مساله الاداء تظهر في مساله اخرى مهمه جدا تعرض لها سيد العروا وسيدنا قدس سرهما في مسألة من شك بين الثنتين والثلاث فهناك اختلف الأعلام في حدود المسألة من شك بين الثنتين والثلاث قالوا بعد إكمال السجدتين صلاته صحيحة وأما إذا شك بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين فصلاته باطلة لأن الشك في الأولين مبطل من الصلاة الربعية وقع الكلام ما هو المحقق لإكمال سجدتين متى يصدق أنه أكمل سجدتين بحيث يكون شكه صحيحا فهنا أقوال ثلاثة ما ذهب إليه بعضهم من أن إكمال السجدتين برفع الرأس فما لم يرفع رأسه من السجدة الثانية فهو لم يكمل سجدتين وما ذهب إليه البعض من أن إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية كما هو رأي سيدنا قدس سر وما ذهب إليه البعض من أنه لا البحث الذي هنا علاقه بالبحث البحث الذي ذكرتموه في ادراك الركعه ياتي في المقام وهو ان المحقق لاكمال سجدتين هو المحقق لادراك ركعه تامه والمحقق لادراك ركعه تامه ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه في السجدة الثانية ولو لم يأتي بالذكر الواجب بعده وهو ما ذهب إليه جمع منهم السيد أستاذ دام الله فمتى ما وضع الجبهة على السجدة في السجدة الثانية وشك فإن شكه بعد الأوليين وليس قبل إكمال الأوليين فهنا ندخل في هذه المسألة لعلقتها بما هو محل الكلام وقد تعرض لها سيدنا قدس سره في الجزء الثامن عشر صفحة مئة مئة 164 يقع الكلام في أن إكمال الركعة شوف نفس العنوان اللي بحثه في قاعدة من أدرك بحثه هنا يقع الكلام في أن إكمال الركعة بماذا يتحقق ذكر جماعا ولعله الأشهر أن محقق الإكمال رفع الرأس من السجدة الثانية فما لم يرفع لم يفرغ بعد من الركعة بل ما زال فيها وما لم يتحقق الفراغ يصدق عليه انه عرضه الشك في الأوليين لا بعد الاوليين فمقتضى ذلك فساد صلاته وهنا ثلاثه اراء لكل راي دليل نشوف ما هو الصحيح ن ما ناقشنا سيدنا فيما مضى احتراماً، و... بس فيما يأتي ما شاء الله. نشيل الاحترام يعني. لا. زين. الرأي الأول أن إدراك الركعة بإكمال السجدة. وإكمالها برفع الرأس منها استدل له بدليلين الدليل الأول الصدق العرفي حيث يصدق عرفا أنه ما زال في السجدة يعني ما زال في الأوليين فشكه شك في الأوليين وهو مبطلون ولكن شيخنا الأنصاري قدس سره ذهب إلى الرأي الثاني وهو أن محقق الإكمال الفراغ من الذكر الواجب وان لم يرفع رأسه واستدل على ذلك شنو؟ بوجهين الوجه الأول ذكر في كتاب الصلاة صفحة مائتين وتسعة وثلاثين قال إن الطبيعي يعني طبيعي السجدة وجب على المكلف طبيعي السجدة إن الطبيعي إنما يتحقق بصرف الوجود طال الفرد أو قصر فإذا قيل مثلا فلان يمشي فإن طبيعي المش يصدق بمجرد شروعه في المش طال أم قصر فلا يحتاج صدق الطبيعي إلى أن يكمل مشيه أو يقال فلان نام يكفي في صدق الطبيعي أول لحظة من لحظات النوم ولا يحتاج صدقه, صدقه إلى أن يتم النوم وامثال ذلك وعليه فمتى فرغ المكلف من الوظيفة يعني جاب الذكر الواجب فقد تحقق طبيعي الركعتين بطبيعي السجود وإن لم يفرغ بعد من شخص هذا الفرد من السجود إذن فلا منافات يقول الشيخ فلا منافات بين تحقق الماهية يعني طبيعي الركعتين وعدم الفراغ من الشخص وهو فرد هذا السجود ما كم بينهما؟ فلأجل ذلك يصدق على هذا الشخص أنه أنهل فوليين أكمل فوليين وقد استغرب المحقق الهمداني همداني عرفي أي من يروح على جنو على العرفيات. وقد استغرب المحقق الهمداني في مصباح الفقيه صفحه خمسمئه وستين من الصلاه نظرا الى ان الكلي حدوثا وبقاء منوط بالفرد فكيف يصح ان يقال مضى الكلي وبقي الفرد ان هذا كلام فانه لا وجود للكلي بغير وجودي فرده. فإذا كان وجود الكل بوجود فرده فلا معنى لأن يقال صدق الكل والحال بعد ما زال متلبسا بالفرد ولكن الحق من حيث الصناعة هو مع جنوب؟ مع الشيخ الأعظام فإن الكلية جزء الفرد حيث إن الفرد هو عبارة عن الطبيعي وخصوصية زائده فبما أن الفرد يتميز عن الطبيعي بخصوصية زائده فمشخصات الفرد من الطول والقصر لا دخل لها في صدق الطبيعي فالحق من هذه الجهة معا شيخ الأعظام لكن لا تنحل المشكلة بعلاج هذه الجهه لأنه ليس البحث في صدق الطبيعي وعدم صدق الطبيعي البحث في ان ما أخذ في لسان الأدلة من أن الشك في الأوليين مبطل هل يصدق عرفان على من شك قبله رفع الرأس أم لا فالمسألة مسألة عرفية, عرفية. هل يصدق عرفا أن من شك بين الثنتين والثلاث قبل رفع الرأس أنه شك في الاوليين أم لا صدق الطبيعي ما صدق الطبيعي من نشغل بهذا المطلب؟ لذلك قال سيدنا إن كان المستفاد من النصوص أن موضوع البطلان دخول الشك في الأوليين بحيث تكون الأوليان ظرفا للشك يعني أن يشك وهو في الأوليين في قبال غير المبطل وهو أن يشك بعد الفراغ من الأوليين كما ما أفاده الهمدان لأن هذا الشخص ما لم يرفع رأسه من السيدة فهو ما زال في الأوليين فشكه في الأوليين فهو مبطل. وإن كان المستفاد من لسان الأدلة أن الموضوع تعلق الشك بالأوليين مو كونه في الأوليين موضوع البطلان تعلق الشك بالأوليين لا حدوث الشك في الأوليين تم ما أفاده الشيخ الأعظم فإن من سجده فقرأ الذكر الواجب ثم شك فهو وإن كان ما زاله قلوا ياه في الأوليين إلا أنه حفظ الأوليين يعني قطعا صلى ثنتين إنما يشك أنه أتى بالثالثة أم لا فهو قد حفظ الأوليين ولم يتعلق شكه بهما والشك المبطل عدم حفظ الأوليين وليس الشك المبطل أن يكون الشك في الوليين. وهو في الأوليين وأما إذا كان الوارد في النص هو أن المبطل تعلق الشك بالأوليين لا ظرفيه الأوليين للشك تم ما أفاده الشيخ زين، هذا دليل الأول الذي استدل به المشهور على كلمة في الأوليين وهذا ما زال في الأوليين وهذا الرد عليه يكون لذلك دليل الثاني الذي استدل بالمشهور يأتي الكلام عنه مفصلا باشر شهادة الإمام الحسن الزكي عليه السلام عند العرب فنحن نعطله. حتى العجم سيد ويوم <تصفيق>